والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرا فذكر إن نفعت الذكرى سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من زكّى وذكر اسم ربه فصلّى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى إن هذا في الصحف العلامة صحف إبراهيم وموسى